باب الرد على من رأى كثمان احاديث صفات الله عز وجل قال أخبرنا عبد الجبار بن محمد السراجي قال حدثنا محمد بن أحمد بن محبوب قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا عبد الوهاب البغدادي الوراق قال حدثنا معاذ بن معاذ عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا أشار أنس رضي الله عنه بطرف أصفعه على أَوَّلِ بنان من الخنصر وكذلك شارث ثابت، وكذلك شارث ثابت البناني. فقال له حميد الطويل ما تريد بهذا يا أبا محمد؟ فرفع ثابت يده فضرب صدره ضربة شديدة. وقال من أنت يا حميد وما أنت يا حميد؟ حدثني انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنت ما تريد بهذا؟ نعم هذا الباب الخامس من باب الرسالة. عقد المؤلف للرد على من رأى واعتقد اثبات احاديث صفات الله وقال ان الحديث التي فيها صفات الله تكتب ذكر في هذا الحديث هيئات المالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قول الله عز وجل في قصة موسى عليه الصلاه والسلام حينما تجلى الله عز وجل لما سمع كلام الله طمع عليه السلام أن يرى الله فقال ربي اني انظر اليك موسى عليه السلام كلمه الله من اولي العزم خمس سمع كلام الله كلمه الله بدون يوافق فقال يا ربي كلامك كلامك كلام رسولك قال كلام سمع كلام الله فطمع في رؤية الله فقال ربي اني انظر اليك فقال الله لن تراني يعني في الدنيا ما تستطيع ببشرتك الضعيفة ما تستطيع تتحمل ولا تستطيع تثبت لرؤيه الله لان الله احتجب عن الخط لو كشف الحجاب احترق الخط كما ذبت في به مسلم من حديث ابن موسى على اسحادي النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يخفض القصه ويصعد حجابه النور مفلط للنار لو كشبه لأحرقت سبحات وجه من تهيليه بصره من خلقه وهو مستفصائي لو كشب الحجاب احترق الخلق ما يتبع احتجب خلق احتجبوا من نوره احترقوا وقوله من خلقه عام عام يسوى الأبية وغيره فلا يستطيع أحداً يثبت رغية الله في الدنيا. لكن في يوم القيامة، قال الله تعالى يرش المؤمنين شيئاً قوياً يثوبون فيها رغية الله، فيرون المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة، كما قال الله تعالى: وجوهه يومئذ ناظرة من ربها ناظرة، وأعظم نعيم يعطاه أهل الجنة نشرة الفضل هو رغية الله، حتى إنهم إذا كشف الله التجاب ونظروا إليه سبحانه وتعالى ليسوا له فيه نعيم، أعظم نعيم، يراه. يحصل للمؤمنين هو عيش رؤية الله عز وجل في الدار الاخره هذا أعظم أن ينصر الله كلمه فضل لكن في الدنيا ما يستطيع أحدهم الله ولا يستطيع أن يثبت الرؤية الله لأن, لأن, لا. لأن الله تعالى الشيء الخلق جاء بشر وعفع لا يستطيعون ولكن الكلام نعم سمع موسى كلام الله من دون العصفة وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله من دون واسطة ليلة المعراج فرض على الصلاة والسلام موسى كلم الله وكلم الله موسى تكليما كلمه من وراء الحجاب يعني احتجب عنه فلا يراه لكن سمع كلام الله وكلامه من دون واسطة ملك والوحي يزل على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة الملك وهو جبريل وأحيانا يسمع الرسول كلام الله بدون واسرة كما قال تعالى وما كان لبشر ان يكلمه الله إلا وحيا أو حجاب أو يرسل رسولا فيهي باذنه ما يشاء إنه علي حكيم موسى كلمه الله بدون واسرة فلما سمع كلام الله طمع في رؤيته قال رب عني أنظر إليه كما قال الله في سورة الاعراف قال الله لن تراني ولكن انظر إلى جبل فإن استقرم كان فسوف تراني عطال علامه فلما تجلى الله للجبل كشف عليه وتجلى الجبل ماذا حصل الجبل؟ فلما تجلى الى الجبل جعله دك انساخ الجبل انساق وذاق الجبل صم. هذا العظيم لما تجلى الله له ما حصل تدكد ولعب فلما تجلى ربه الجبل جعله دكن وموسى ماذا حصل وحرم موسى سائق سرع موسى صعق وجبل سدكتك فلما أفاق, لما افاق موسى من غشته قال سبحانك تبت إليك وأنا هو المؤمنين أنه لا يرتاح في الدنيا إلا مات ولا جبل إلا تدحده، ولهذا ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس يصعقون, يصعقون يوم قياما فأكون أول من نفيتهم فإذا موسى اخذ بقائمه من قوام العصر فلا ادري أفاق قبلي ابجوزه بصعقه في يوم الطور هذه الصعقه اللي حصلت في الدنيا هذه منقذ لموسى في يوم القيامه النبي صلى الله عليه وسلم اول ما ريف فيجد موسى مستيقظ اخذ بقائمه قوام العصر فلا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فلا أدري هل صعق فاق قبلي او انه بل يصعق مجازا له بصعقته في الدنيا يا بطور وفي كل الاحوال من منقذ لموسى فأنس رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية قال إن الله تجلى للجبل كيف تجلى للجبل؟ قال كشف الحجاب على الجبل بقدر الصنصر قليل بقدر الصنصر واشار أنس بطرف الصبر على أول بنان من الصنصر بطرف الصنصر تجلي كشف الله الحجاب على الجبل بقدر بقدر طرف الأصبع على أول بنان الخصر هذا أنفسه وثابت البناني تابع أشار كما أشار أنفسه فقال له حميد الطويل ما تريد بهذا يا صيابا محمد حميد الطويل يمكن على ثابت ثابت كيف تشير بأصبع تقول كذا يعني كانت كذا تتأول يعني كان يريد أن يعني يقول أكتم هذا هذا هذا الأمر لا تقول تقول إن الله كشفه بقدر هذا ماذا قال حميد بعد حصل لثابت كما قال له رفع ثابت يده فضرب صدره ضربه شيئا ثابت ضرب صدر حميد وقال من انت يا حميد ومن انت الا انت يا حميد تريد ان شيئا حدثني لي به ارس تحدث بي عن النبي صلى الله عليه وسلم من انت يا حميد ومن انت يا عبيد تحدث لي ارس بمالك ارس برك عن النبي صلى الله عليه وتقول انت ما تريد بهذا فهذا في الرد على مرأة كثمان حديث السجمان إلا أن الحديث ضعيف الحديث ضعف رواه أحمد التربلي بلخ زيمة والحاكم قال التربلي هذا حديث قريب حسن صحيح ورواه التربلي أيضا طريق الأخرى وقال حديث حسن فهذا الحديث وإن كان في ظاحف وقد يحسنه بعض أهل العلم استدل به المؤلف رحمه الله على أن من رأى على الرد على من رأى كتبان حديث السبات وأن حديث السبات لا تكتب هذا علم هذا علم العلم بأسبان الله في لا تكتب ما جرى أنه ورد في كتاب أو ورد في السنة الكتاب العديد ورد في السنه فلا يكتب لكن يبين للناس يبين للناس ويوضح يفسر وإن كان قد لا يحدث بعض الناس إلا بما يعرفون كما قال علي رضي الله نهى عن تحدث الناس بغير ما يعرفون, بغير ما يعرفون قال حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله هذا قد يحدث ناس بشيء ولا به اخرون إذا كانوا طلبة علم مثلا يحدثوا وإذا كانوا عامة قد لا يحدثون ينظر المعلم في أحوال الناس، ومما يناسبهم. ولكن الصدرة لا تكتم علم، علم لا بد من نشره، ولا يجوز كتمانه ما دام ورد في كتابه في السنة، يكتم لكن قد يكتبه عن بعض العامة ليلا له كتنة، ويظهره للعلماء والمتخصصين، وقد لا يحدث به في وقت، ويحدثه في وقت آخر يكون مناسبا. أما الكتمان فلا يجوز، ولهذا رأى المؤلف بواب المؤلف هذا الباب للرد على من راى كتمان احد الصفات لأن هذا في كتمان العلم وسبق النصوص في من كتب العلم في الباب الذي قبله الباب الثالث تعظيم الإثم على كاتب العلم فلا يكتم العلم ولكن المعلم ينظر في أحوال الناس فاذا كان لبعضهم فتنه فلا يحدثهم يحدثهم باخرين او يحدثهم في وقت دون وقت نعم <تصفيق> باب ايضاح البيان قال اخبرنا محمد بن ابراهيم بن محمد بن يحيى بن عيسابور قال حدثنا اسماعيل بن ندي ح قال واخبرنا الحسين بن محمد بن علي قال حدثنا ابو بكر الاسماعيلي حق. قال واخبرنا علي بن ابي طالب الشاركي حق. قال واخبرنا احمد بن سعدويه النسري الحاكم قال حدثنا محمد بن احمد بن حمدان حق. قال وأخبرنا علي بن محمد الفارسي. قال أخبرنا علي بن. قال أخبرنا علي بن قال أخبرنا علي بن. قال أخبرنا علي بن عيسى. قال حدثنا الحسن بن سفيان ح. قال وأخبرنا علي بن محمد الخوارزمي. قال حدثنا الرفاعة. وقال حدثنا أحمد بن داود. قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا شعيب قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسماء مئة إلا واحدة إنه وطر يحب الوطر من أحصاها دخل الجنة وهذه الأسماء فيه الحي القيوم. نعم هذا الباب, الباب السادس من باب الرساله علون لهم والفهم الله باب ايضاح البيان ان الله حي يعني اثبات اسم الحي لله واثبات صفه الحياه وهذا مجمع عليه بين المسلمين وان الله تعالى حي موصفهم بالحياه بل ان اسم الحي والقيوم قال بعض العلماء انه الاسم الاعظم اسم الله الاعظم الذي اذا صلى به اعطى وإذا ادعيه به اجاب والله تعالى جمع بين الحي والقيوم نصفين في ثلاث ايات في الكتابه الآية, الايه الاولى الايه البقره هذه الكرسي التي في البقره الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ السنة ولا العلم لا الثانيه في آل عمران أول آله الأثناء الله لا إله إلا هو الحي القيوم ولا يتالثاني في طه قوله تعالى وعانت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل الظلم ولهذا قال بعض العلماء إنه اسم الله الأعظم لأن جميع الاسم والسفحة ترجع إليها ترجع إلى صفة الحياة أو إلى صفة القيوم جميع الاسماء وجميع الصفات ترجع إليه الحي من صفات الحي يلزم من الحياة العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام يلزم من القيوم القيوم هو قائم بنفسه ومقيم لغيره يلزم من ذلك أنه قائم بنفسه ومتصل بالصفات ومقيم لغيره وخصوص استواء الورد تزول هو قائم بنفسه مقيم لغير ان الله يوسف السماء ومن اياته ان تقوم السماء والارض بأمره. فلذلك اسم الحي وصفه الحياه مجمع عليها غير مسلم من انكر اسم الله الحي وصفه الحياه فهو كافر لانه انكر وجود الله عز وجل ذكر الموالد رحمه الله على هذا الباب الحديث حديث الهريرة إن الله تسعة وتسئل اسمه من أقصاد خرجل أول الحديث روى الشيخان البخاري المسلم. وأما قوله هذه الأسواف فيها الحديث القيوم فعليه ليست عند البخاري مسلم وذكر المؤلف على هذه السند والسند فيه تحويل قال الحاوم وأنبان الحسين ثم التحويل حاوم وأنبان أحمد وسعدوي ثم التحويل السالب حاوم وأنبان علي محمد ثم التحويل الرابع حاول أن بان علي بن محمد الصوارج أربعة تحويلات. قال إن لله تسعة ثم تسعة اسمًا مئة إلا واحدة. وهذا الحديث لا يفيد الحصر. لا يفيد الحصر. فالله تعالى له أسماء غير محصورة في مئة. إن لله تسعة ثم تسعة اسمًا والدليل على هذا إن أسماء الله كثيرة الحديث. من أصابه هم أو هم يقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل وفي قضاءك اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو انزلته في كتابك أو علمته احد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك إذن الأسوال كثيرة في أسوال سمع بها نفسك وفي أسوال أنزرت كتابك ويسمع علمه علمها بعض الخلق وفي أسماء استغرب في علم غيب حده إذا نتفع الله ليست من حصر بها كثيرا حتى قيل, قيل إن لله ألف اسم لكن ما معنى الحديث إن لله تعالى تسعة سلسل اسفل المعنى إن لله تسعة سلسل أسمان موصوفة لأن من أحصاء دخل الجنه وله أسماء أخرى ليست توصر بهذا الوصف. يعني هذا الحصر إنما هو لأجل الوصف. ان الله حسنا الشيء لان من احصى دخل الجنه وله اسان اخرى ليست مصوب بهذا الامر كما تقول عندي مئة من الابل حمر ما يعرفه عندك عندك غيرها من الابل ورق أن تقول عندي مئة من الابل حمر يعني ولي عندي إبل مئة اخرى ورق مثلا فكذا أيضا إن الله تسعة وتسعين اسما موصوفه بأنه محصاه في الجنة وله أسماء أخرى كثيرة ليست موصوف بها الوصف وهذا فيه فضل عظيم لهذا تسعة وتسعين اسما من أحفظه في الجنة وما ما هي هذه الأسماء هل هي معروفة الصواب أنها غير معروفة أخفها الله حتى يجتهد العباد في تعرفها وطلبها والبحث عنها والتنقيب عنها في النصوص واستخراجها وأما ما ورد في بعض الحديث عد هذه الأسواة وسردها فاصطوا هنا بعض الرواة ولهذا الحافظ من حجر في بلوغ المرام لما ذكر الحديث وسرد الحديث قال والصحيح أن سردها مدرج بعض الرواة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن بعض الرواية اجتهد وجمع 99 اسم وسردها الحديث. فإذا ليست معروفة هذا اخفى الله حتى في وتعظفها وطلبها والنبي صلى الله عليه وسلم اشترط قال من احصاها من احصاؤها يلزم منه البحث عنها ومعرفتها وحفظها وتعلم معانيها والعمل بما يمكن العمل بها كريم مثل اسم الله الكريم تتصف بالكرم بسم الله الحليم تتصف بالحلم فالحصائه يسمى حفظها وعدها والعمل بما يمكن العمل بها وغير ذلك من انواع الاحصاء كل هذا دخله في الاحصاء من طلبها وتعرفها واستخرجها وحفظها وتفقها في معانيها وعمل بمقتضاها دخل الجنه انه وثر يحب الوثر في ان الله وسر وظاهر أن الوتر أن هذا من اسماء الله وأنه من أسرائيل الله الوتر لأن النبي صلت أطلقها قال الله قال إنه وتر إنه وتر يحب الوتر وفي ثبات المحبة الله عز وجل ثبات المحبة ويحب وتر إنه وتر يحب الوتر والشاهد الترجمة قال وهذه الاسماء فيها الحي القيوم وهذه الزيادة في الحديث ليست من المخالي المسلم عند غير يمان ويشاهد ترجمة للباب باب يضحر البيان أن الله حي يجب على مسلم أن يثبت اسم الحي لله وصفة الحياة لله والقيوم والصفة القيومية وهي من دلائل توحيد الله عز وجل أن الله حي وأنه سبحانه وتعالى الحياة الكاملة فلا يلحق حياته سبحانه وتعالى ضعف ولا نقص ولا موت ولا فساد فترى في المخلوق فان حياته ضعيفه يعتريها النوم والنعاس ويعتريها الموت والفساد اما الله حياته تامله وحياته المخلوق ناقصه والله تعالى هو الحي القيوم هو الاول الذي لا بدايه الاوليه هو الاخر الذي لا بداية لاخريته لأنه لو كان له بداية لكان له سوق العدل. والله تعالى هو الأول الذي لا بداية الأول هو الأول بذاته وأسمائه صفاته. كما أنه الآخر كما قال سبحانه هو الأول والآخر هو والظاهر والباطل وهو بكل شيء left فهي الأسماء أربعة اللعين أول هو الآخر والظاهر وباطل اسماني متقابلان لأوليته وأبديته واسماني متقابلان لفوقيته وبياني وبطوله وعدم حج شيء من المخلوقات الآن فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماع الاربعه في العزيز الصحيح عليه في قوله: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء يقضي عن الدين وعلمينه فقط فسر الأول بانه ليس فقه الذي نسقله فيه وبسر الآخر بأنه ليس بعده فيه وبسر الظاهر بانه ليس فقه شيء وبسر الباطن بانه ليس دونه شيء لا حتى شيء متخلق سبحانه وتعالى